وجعل َ القمر َََْ فيهن َِِّ نورا ًُ وجعل َََ الشمس َِْ راجا َ والله ََُّ أ َ ن ْ ب َ ت َ ك ُ م من َِ ا ل ْ أ َ ر ْ ض ِ نباتا ًَ ثم َُّ يعيدكم ُُُِْ فيها َِ ويخرجكم َُُُِْْ اخراجا ًَْ والله ََُّ جعل ََ لكم ُُ ا ل ْ أ َ ر ْ ض َ بساطا ًَِ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 وقالوا لا تذرون آ ل ه ت ك م ولا تذرون ودا ولا سواع ولا يغوثا ويعوقا و ن ا سرا وقد اضلوا كثيرا ولا تزيد الظالمين ا ل ا ضلالا مِنْ موسوعه أ غ ق النابلسي ر ا للعلوم ا ا ل ا تذر س ل ا ر م ي إن